أيها الأساتذة الكرماء والطلاب الأعزاء والأوسياء الأحباء أتمنى لكم يوما سعيدا اليوم لنا ولكم بشرى سارة كبيرة أن بسارة تنمية الموارد البشرية قد شرع لنا مشروعا جديدا هو المدرسة الإلكترونية إيبارسالة هذا المشروع بمناسبة المشروع الهند الرقمي ديجيتال إنجيا وهو مفيد للأساتذة والطلاب والأوسياء للتعلم الإلكتروني الكتب المقرر من الصف الأول إلى الثاني وهي موجودة في الكمبيوتر أو في الجوالة في اللغات الهندية والإنجليزية والأردوية هذا المشروع قابل لكل القراء ولكل الأفراد دون اعتبار الزمانية والمكانية